هو أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لله عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع أذى الجد منك الجد اللهم أنت أحق من عبد وأحق من ذكر وأرأف من ملك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 وأخذت بالنواصي وكتبت الآجال ونسخت الآثار القلوب لك مفضية وسر عندك علانية والصلاة والسلام على رسول الله الأمين المبعوث بخير دين الهادي إلى صراط الله المستقيم سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين وقائد الغر المحجلين وإمام المجاهدين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الجمع والدين أما قبل فإن رمضان قد انتصف ومنا من لم ينتصف لنفسه من رمضان سعيا واجتهادا ومثابرة وعملا وطاعة وإقداما ومنا من فاتته الأيام الخوالي في تكاسل وتضييع للأوقات ومنا من شمر عن ساعد الجد فاجتهد فيما مضى ولا حديث لنا عما مضى لأنه مضى ولكن بقيت زبدته وخلاصته وثمرته لياليه الفاضلة وأوقاته الجليلة وعشره الأواخر والعبرة بالنهايات والسعيد من استفاد الأيام المقبلة بعداً عن المحرمات واستثماراً للأوقات وصفائها في لذيذ المناجات فالله فالله الله فيما يقبل علينا من أيام إن الأيام المقبلة عند بعض الناس هي أيام السوق وأيام الاستثمار وأيام السيولة والحركة في الأسواق وعند بعض الناس هي أيام الاعتكاف في بيوت الله والانقطاع عن الدنيا عشرة أيام بالقلية لإدراك ليلة القدر لإدراك ليلة القدر وللفوز بال والفوز بالأجر العظيم والنجاح والسعادة فيما بقي أما بعد التاريخ الإنساني مليء بالأحداث والوقائع مفعم بالذكريات معانيه متجددة وذكرياته جميلة والتاريخ هو عطاه الإنسان فوق الأرض وإن التاريخ لا يصنع الرجال ولكن الرجال الأكفاء هم الذين يصنعون التاريخ ببطولاتهم الماجدة وأمجادهم المؤثلة وعطائهم الفريد ما التاريخ؟ التاريخ بذل الإنسان فوق الأرض وعطاؤه المتفرد وبالتالي لن نجد على مدار التاريخ الإنساني الطويل قديما وحديثا أفضل من تاريخ النبي العظيم محمد عليه الصلاة والسلام فهو جهاد بلا توقف وعطاء بلا تردد وسعي وعمل دائم مستمر ولذلك بقي أثر النبي صلى الله عليه وسلم على التاريخ قاطبة ولو أردنا أن نقرأ تاريخه وأن نقرأ سنته وأن نقرأ سيرته لوجدنا فيها العجب ولكن رمضان كان شهرا من شهور التاريخ والجهاد المتواصل والفرقان الحق فشهر رمضان هو الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان كان فيه فرقان من نوع آخر ليس فقط فرقان الاعتكاف في المساجد وقراءة القرآن وترديد آيات الذكر إنما هو فرقان الجهاد والبطولات ومن هذه البطولات وهذه الوقائع في التاريخ الإسلامي الذي حول وجه التاريخ وغير وجهة الإنسانية غزوة بدر الكبرى والتي وقعت في يوم الجمعة في السابع عشر من شهر رمضان وكان هذا هو ال... هذه هي أول سنة يفرض فيها الصيام على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وكانت أول سنة حصلت فيها المعركة التي قلبت موازين القوة آنذاك في جزيرة العرب خرجت الفئة المستضعفة القليلة يقودها محمد عليه الصلاة والسلام وفي معيته رب العزة والجلال وخرجت قريش بحدها وحديدها وفخرها وخيالائها يقودها أبو جهل وفي معية إبليس الذي غرهم وقال له وقال لهم لا غالب لكم إني, إني جار لكم ولا غالب لكم اليوم خرجت قريش في ألف وثلاثمائة يريدون إنقاذ أموالهم التي قصدها رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم والسورة البدرية سورة الأنفال وصفت المعركة بتفاصيلها بوديانها وباستغاثاتها وبملائكتها وبمددها وبعددها وبنصرها وبأسباب النصر وإن الذي يهمنا أن نجعل السيرة النبوية محصورة بين دفتين الكتب وبين دفتين صفحات الكتب بين الحبر وبين الورق نريد إسقاطات السيرة على واقعنا والأسيما والأمة الإسلامية تمر بحالات استضعاف وحالات ذل ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلا فاتقوا الله لعلكم تشكرون واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره إن إسقاطة السيرة على واقعنا والعراق محتل وأفغانستان محتلة والسودان مهدد والشرق الأوسط الجديد في طريقه إلى التنفيذ مع وجود إشكالات داخلية في مجتمعات المسلمين انهيار في الأخلاق وضياع في القيم وتشتت والسجرذم وصراع بين الساسة على السلطة وتقسيم لديار المسلمين ونقد جاء في ذات الصورة البدرية عوامل النصر ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم وجاءت تربية المكاسب والمغانم إن الصحابة خرجوا لأنهم تركوا ديارهم وتركوا أموالهم وأرادوا أن يجدوا في عير قريش أو في الغنائم شيئا من المردود المادي لهم فسألوا عن الأنفال فجاءت التربية القويمة كما كانت التربية الحرب كذلك تربية المغانم والمكاسب يسألونك عن الأنفال جاء الالتفات اللطيف والانتقال البديع يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم إن الإجابة كأنها بعيدة عن السؤال لكنها هي الإجابة الحقيقية إن الأنفال مال زائل وعرض زائف ولكن الذي يبقى تماسك المجتمع ووحدة المسلمين وتقوى الله وإن الأمة لا تجتمع إلا بالتقوى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم إنما المؤمنون إخوة فاتقوا الله وأصلحوا بين أخويكم إن لم تكن ذلك تقوى وهي التجرد من التعصب المذموم للقبيلة وللحزب وللتنظيم بدلا من أن يكون للأمة الكاملة وللدين الشامل إن هذا هو التقوى ما من, آية من آيات وحدة المسلمين إلا قدمت بالتقوى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا الاعتصام إلا إذا تجرد الناس من حظوظهم أما إذا كان الناس على حظوظهم وتكتلاتهم فإنه لا يحصل هناك التقاء كانت غزوة بدر تربية الحق للأمة المسلمة وأنا أعتبر غزوة بدر منارة للأمة إلى يوم القيامة متى ما أرادت أن تستنهضة ومتى ما أرادت الأمة أن تنتصر ومتى ما أرادت الأمة أن تستعيد مجدها عبر الأنفال وعبر آل عمران من عجيب قول الله تعالى وهو يتكلم عن آيات بدر بدأها ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذل لما جاء في ثنايا الآيات أدخل آية عجيبة كأنها لا لها بآيات القتال وآيات بدر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين يا سبحان الله إن الأمة التي تتعاطى الربا في أموالها وأسواقها لا تنصر أبدا على عدوها إننا ينبغي أن نركز بدلا من السرد التاريخي للوقائع المجردة أن نركز على الدروس المستفادة والعبر المستقى, والعبر المستقى من خلال هذه الغزوة العظيمة من غزوات التاريخ الإسلامي قاطبة لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم وإن الملائكة تنزلت في, غزو في غزوات كثيرة لكنها لم تباشر قتالاً. إلا في بدر وكان قتل الملائكة معلوم ومعروف يضربون فوق الأعناق وضرب منهم كل بنان وضرب الملائكة إذا قطعت الملائكة بالسيف فإن المحل لا ينزل دما إنما يكون كأنما كوي بالنار نزلت الملائكة وباشرت في بدر وإستستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله وما جعله الله إلا بشرة ولتطمئن قلوبكم ومن نصر إلا من عند الله إن إن هذه الوقفات مع هذه الغزوات الجليلة العظيمة ينبغي أن تكون الوقفة الصحيحة لأمتنا خرجت قريش في ألف وثلاث رجل معهم ألف بعير ألف بعير ومعهم من الأموال ما معهم ومن الخيول ما معه خرج النبي صلى الله عليه وسلم بغير ميعاد للقتال ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه أراد الله أن يأتي النصر بغير استعداد حتى لا ينسب النصر إلى أحد فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى جاء النصر هكذا ليكون من عند الله خالصا حتى لا ينسب إلى الجهود البشرية وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثمية وثلاثتاشر أو ثلاثمية واربعتاشر أو ثلاثمية وسبعتاشر على اختلاف بين أهل السير المهاجرون منهم إما 82 أو تلاجع 80 أو 86 الأوس 61 الخزرج 170 ده عدد الجيش الإسلامي كل ثلاثة يتعقبون بعيرا واحدا وفرسان فقط فرس للزبير ابن العوام وفرس للمقداد ابن عمرو الكمدي وسوف وسلك الجيش الإسلامي فجر روحاء ومن ذهب إلى المدينة وشاهد بدر منطقة بدر يجد أن فجر روحاء في طريق المدينة إلى مكة ولكنه يجعل طريق مكة على يساره وسلك جيش المشركين وادي عسفان سبق النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهم المواقع العسكرية في في بدر ونزل منزلا مريحا لقومه لكنه استشار وهذا يدخلني مباشرة في الدروس المستفادة من الغزوة ماذا نستفيد أنا أريد أن ننزل القيم هذه على أنفسنا لننتصر أولا أول درس الدين أولا الدين قبل القبيلة لماذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم يريد يقاتل من يقاتل أبناء عمومته ويقاتل أهله وعشيرته لكنه فارق الدين إن الفيصل في حياة المسلمين ألا يجعل للقبلية المنتنة ولا للجاهلية الصاقطة المشوهة في حياتهم أو إلى حياتهم سبيلا الدين أولى ولأن الدين أولى قتل عمر بن الخطاب خاله العاص بن هشام بن المغيرة المخزومي أخو أبو جهل لأن أبو جهل عمر بن هشام بن المغيرة المخزومي وهو أيضا خال عمر بن الخطاب قتل أبو جهل في المعركة فرعون هذه الأمة وقتل أخوه العاص ابن هشام ابن المغيرة وقتله بنخده جديم ما في كلام في زور بقتل خال بقتل خال نعم لما نخال يبقى مشرك وكافر ومش كافر مشرك ساكت ما بقتلوا شاير سلاح جاء يقتل الناس لا يقتلوا طوالي وجرى أبو بكر يتبع ولده عبد الرحمن ابن أبي بكر وكان في صفوف المشركين وأسر أبو عزيز ابن عمير أخو مصعب ابن عمير في غزوة بدر وجاء مصعب ووجد الأنصار يشد وثاق عزيز يقوده أسيرا قال له أشدد الوثاق على هذا فن... فإن لأمه مالا كثيرا لعلها تفديك به التفت أبو عزيز هل يا أخي تقول هذا وأنا أخوك؟ قال لا أعرفك هذا هو أخي نعم هذه الأخوة الحقيقية وبالتالي في بدر تجلت قيمة الدين الدين أولا هل الدين أولا في حياتنا؟ حكومة وشعب أمة وجماعة أسرا وأفراد هل الدين أولا في حياتنا؟ ولا الدين آخر حاجة الناس بعد ما يعمل أي شيء بعدك يشوف الدين هل الدين هو الذي يحرككم هل هو كل شيء في حياتهم هو حاديهم وهاديهم ومحركهم هل الدين هو الأول في حياتنا وقيل أن أبا عبيدة بن الجراح عبد الله بن عامر بن الجراح قد قتل أباه يوم بدر المهم يوم بدر أسرة العباس بن عبد المطلب أسرة العباس وهو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد جاءه عمر مع أن العباس خرج مكره أبا يطلع ما كان ذا يطلع لكن استفزه قال لي على شوى الدخول خايف استفزه والناس عرب الكلام يستفزه خرج العباس مكره وأسر جاءه عمر قال يا عباس أسلم هو في الأسر والله إسلامك أحب إلي من إسلام الخطاب قال له الخطاب أبوه لما أعلم من أن ذلك يفرح النبي صلى الله عليه وسلم الدين أولا هذا الدرس الأول الأمة لو ذات تنتصل حسن أمريكا جاية عملنا شو نحن ما في حاجة تغير البنات علينا زي ما هن المسلسلات شغالة والأفلام الأمريكية والكابويات شغالين جد في التلفزيون ولاية الخرطوم والتلفزيون القومي ما في حاجة جديدة يا ناس كده خلي النصر يا خب كنت موت الموضة ممكن نجي أمريكا كان ضربتنا بفوق ممكن نموت أن نرجى ربنا بل نجيضة بس أممكن تجيك طلقة في بيتك غنبوا لربالك في بيتك أها تموت كيف يعني ما تموت بالنجيض ما في صلح وضعه الأوضاع ما صلحت قالوا أمريكا جاية ومجلس الأمن والمرة وال وال بتاعت أمريكا دي اسمها أمنية المرة دي تهدد السودان والله والله الأمة انتهت بالله مرة كافرة تهدد أمة كاملة يا تهدد السودان شنو دي بتهدد السودان ومصر والسعودية والخليج وتهدد الدنيا كلها دي لما تقول قبل يومين كانت في مصر بخصوص السودان وتغازل أبو مازن وبخصوص القضية الفلسطينية وهي قالت وقد قرأت مقالها كتبت رسالة إلى أمها وهي في طريقها بعد انتصار حماس إلى فلسطين تقول يا أمي أنا أعلم أن الرب جل وعلا ربهم قد ألزمنا أن نعطي فلسطين لإسرائيل وأن هذا مما يمليه عليه ديننا وأنهم ظلموا وأنهم أخرجوا من ديارهم على على اليهود وبالتالي الدين أولى حسن قالوا أمريكا جاية ما شايف حاجة جدنا لا في مصالحات لا في حركة لجمع كلمة المسلمين وتوحيد أهل القبلة في مواجهة التحديات الكبيرة ما في أي ما في أي حاجة الناس دي والله أنا مستغرب في البرود الأصاب الناس الناس يقولون أمريكا جاية ولا فزول السوق شغال الخدار والناس يبيعوا يشتروا والسماء شغالين والعربات يبيعوا فيها والكذب جد يا ناس ما قالوا أمريكا جاية من صلح نفسنا والله لا تنتصر أمة على عدوها الكافر إلا بدين وإلا بإيمان والقاعدة النصر للأدقياء وإلا فللأقوياء بيجي اتقي الله بالصورة ما بيجي اتقي بعد ذاك القوة بيغلب نحن قوة قدام أمريكا والأمم المتحدة ما عندنا عندنا نشنو ترى عندنا ديننا ده لو بيجينا يخل الناس بيبعدوا في الحروب التدخل الإلهي بيستبعدوا إنه ربنا بقلب الموازين بيقولوا ده ما بيحصل لذلك دائما يقول ومن نصر إلا من عند الله في الامران العزيز الحكيم وفي الانفال إن الله عزيز حكيم النصر من عند الله النصر من الله متى تأتى الأمة هذا درس الدين أوله الدرس الثاني من دروس غزو غزوة بدر عدالة القضية فاعلة في تحقيق النصر وتحفيز الناس للانتصار القضية العادلة أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير أين عدالة القضية الذين أخرجوا من ديارهم عدالة القضية مهمة ونحن في حربنا مع الغرب الكافر نمتلك عدالة القضية لم نذهب إليهم في ديارهم جاءونا يريدون مواردنا واستنزاف خيراتنا والاستفادة من ثرواتنا سواء كان بترول أو مياه عزبة. أو يورانيوم أو, أو إلى غير ذلك يريدون أن يستغلوا عالمنا لأجل مصالحهم ولذلك عدالة القضية مهمة قال تعالى في الصورة البدرية وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير إذا القتال حتى لا تكون فتنة نحن نقاتل لاجل ديننا نقاتل من أجل عقيدتنا من أجل هويتنا والسودان يراد له أن لا يحكمه رئيس مسلم بعد بعد اليوم وكثيرا ما صرحوا بأن الرئيس الحالي هو آخر رئيس مسلم في السودان لكن من أدراكم أن السودان لا يحمل مقاومة كالعراق في النهاية يقول زحية الأغلبية من السلطة المسلمين وأنا ما أقول المسلمين أول مسلمين ناس دارفور أنا لا أتكلم عن العنصر العربي في السودان نهائي. ما مبهمني أنا ذاتي ما عربي أنا ذات الحمد لله حلفاوي في حلفاوي عرب نحن نصر الطان نرطل ما عربي ذات وأنا ما بتكلم عن العرب نهائي أنا بتكلم عن الإسلام وبالتالي الإسلام الحين يبدأ من دارفور وجبال النوبة حتى المسلمين في جنوب السودان هم عبدتنا وهم ذخيرتنا وهم إخواننا الإسلام كإسلام لو زحية حيعملوا شنو حيعملوا إصابات وميلشيات ويغلغلوا أي سلطة تجي في البلد ما بتستقر الأوضاع إلا أن يحكم الناس بالدين الأقلية ترضى بحكم الأغلبية وتحافظ على حقوقها عندهم حقوق دار يصلوا في كنيسة يصلوا دارين يعبدوا الدار يعبدوا يعبدوا غادي غادي مننا ويكون الأمر للإسلام والمسلمين هذا هو مخرج السودان والكلام ده أنا لما أقوله الناس يتحمله لكن أنا بقوله ما فارق معي الإسلام يحكم الناس بدون أن تتكلموا عن مشروع بتاع ازدواج وتعايش وكلام فارغ تعايش بشنو؟ نتعايش بدون دين نزيح الدين إجمال ما في داعي نتعايش نموت طوالي نموت أي حاجة بدون دين تموت يا يحكمك الدين يا يدفنون تحت الوطن دي بس وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله في نهاية الآية الآية دي قاشنو. قال شنو؟ قال فاعلموا أن الله مولاكم هل ربنا مولانا فعلا هل نحن واثقين من نصير الله نعمل مولا ونعمل نصير هو البينصر عدالة القضية في بدر ثالثا الصدق والتجرد في التعاطي مع مع مع القضايا الصدق والتجرد أقوى المواقف في بدر لما استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه قال أشيروا علي فتكلم أبو بكر فأحسن وتكلم عمر فأحسن وتكلم المقداد دي كلهم بي مهاجرين عددهم في الجيش بسط ست 86 نفر بس الأوس 61 والخزرج 170 دي قوام الجيش فقال المقداد امضي بنا حيث أمرك الله والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون ولو سرت بنا إلى برق الغمد أقصى محل في اليمن لسرناه معك يا ده كلام؟ الصدق بيظهر لك في حرارة الكلام. بعدها الكلام وين؟ الناس خلاص داري كاتلو. يعني زول ما داري يموت ومؤمن ما ممكن ذا. أهون دين نزل كفار قدامنا. يا هندين. بعد شوي بدك كاتل. بعدها تجاهلك قتال زمان شو؟ برشاشات. دم قتال الجبنة. الزول يدش سلاورة حاجة ويضرب الزول من بعيد. ولا زول يكب طيارة ويفك الهم حاجات في الناس. هو دي رجالة؟ زمان الزول وش لوش أنت بتجي مارك وزول بيجي مارك عاديل خلي يا كثرك هو قتلت أنه الناس قاعدة تشيره هزار ده جد قال له الكلام ده جد فقال النبي عليه الصلاة والسلام أشيره علي يريد أن يسمع رأي الأنصار لأن إلى بدر كان رأي الأنصار أو كان عقد الأنصار أن ينصروا رسول الله في المدينة ولكن لأول مرة يطرع عليهم أنهم خارج المدينة هل سينصرونه؟ فقام سعد بن معاذ وقال له آمنا بك وصدقناك وآمنا أن ما جئتنا به الحق من عند الله صل حبل من شئت واقطع حبل من شئت ووادع من شئت وقاتل من شئت فوالله لو استعرضت بنا هذا البحر لأخذناه معك وما تخلف منا أحد وإنا لصدق في الحرب وإنا لصدق في الحرب وصدق عند اللقاء ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك ياخذ الكلام الدين ده والله نصروا ناس والله نحن غير المكيفات والمراوح دي بس الدين المكيفات والمراوح بس الدين المكيفات والمرابح الدين ده نصروا في حر حسن الناس الجواحيين جعلوا في الخطبة بيكون ذات ومضايق وبيكون زهجان وعرقان يقول لك بس بيتاري في الكونة في الخطبة خطبة عن بدر لو قال لك يا حضر بتسويش له وبعدنا شوية الجيش الكافر رجع منه الأحنس بن شريق الزهري بثلاثمية بثلاثمائة من بني زهرة قالوا لأخواننا سمعوا قالوا يا اخواننا في شنو ما جايك العير حقت قوص كلها كلهم مرقوا العير ل جت نجا بيها ابو سفيان بذهاء وذكاء و وده ودهاء عجيب نجا بالعير قالوا نرجع قالوا لا لا إلا نمشي بدر وننزل فيها ونعمل اساكيدا قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم هذه قريش خرجت بحدها وعديدها تحاد الله وتكذب رسولك فعلا خرجوا رئاء بطرا ورئاء الناس حتى تتحدث العرب عنا وتهابنا عبد الداري قال لك بعد ما وقعت واقعة بدر وهزم الجيش الكافر هزيمة ساحقة لا زال الأخنص بن شريق معظما في بني زهرة حتى مات رجع طوالي فضلوا ألف نفر كان الجيش ألف وثلتمية لقوا ألف نفر قصاد تلتمية نفر إذا الفاء الدرس الثالث الصدق في القضايا والتعاطي مع المسائل بجدية كهؤلاء الصحابة الذين فجروا هذه الكلمات يا إخواننا أقول لكم حاجة الكلمات إتقانت ميتين إتقانت قبل أربعمية خمسة وعشرين سنة نحن الآن 1427 وغزوة بدر كان في السنة الثانية من هجرة طلع سنتين قبل 1425 سنة في نفس المواعيد في غزوة بدر الكلام الذي قال بالله الكلام هذا أجزوا يسمع يتأثر السنة الجاية يحكو لك كأنك تسمع لأول مرة الكلام كأنه يحتفظ بحرارته ويحتفظ بقوته لأنه خرج من نفس صادقة ومن روح مخلصة وبلسان لا يعرف الكذب ولذلك صارت هذه الكلمات إلى يومنا هذا باقيا رابعا في بدر التقى الاستعداد المادي مع التكوين الإيماني مع التكوين الإيماني فكان النصر لم يكتفي النبي عليه الصلاة والسلام بالدعاء فقط استشار وصف الصفوف وجهز الجيش ونزل في مواقع الماء واستشار أصحابه وأعدهم وهياهم ماديا ومعنويا ولذلك أقول إن من أعظم دروس مدر الأخذ بالأسباب الحيطة والحذر والشورى والمواقع العسكرية والارسال الارسال الجواسيس بسيس ابن عمرو وعدي ابن عادي ابن الزغباء رسلوا النبي صلى جابوا فتى لقريش أخذ منه الأخبار كم ينحرون 100 في اليوم قال القوم بين الف وثلاث و 1300 استطاع ما ما تعامل تعامل أسمح لي تعامل المولانات تعامل المولانات الما بيعرفوا حاجة مولانات يقولك ده شيخ إمام دارم ما تسألوا إلا في الوضع ما بيفهم أي حاجة تاني ما تسألوا إلا في الوضع ما تعامل تعامل المولانات خلاص شيخ شيخ بتعدين معنا قال لك اسمع نادي ولا لا نادي نس ما نسحرب لو عندك فتوة نادي يقولك ما رأيهم في حاجة ما شو على المولانات. الدروة دي والترطة شديد تنفع بينا الدين زول الدين زول النجيط بيعرف الأخبار ويسأل أن مسلم ذهب وسعى الرجل وما يعرف محمد قال له أخي أنت شنو قال له قريش خرجت دائرة محمد ومحمد خرج دائرة قريش لو فعلا الكلام صح محمد بيكون في المحل الفلاني فعلا المحل فوق الجيش الإسلامي وقريش في المحل الفلاني المحل الفلانية ثم سأل النبي قال له من أين أنت أبأ يعطيه معلومة المسلمين مخترقين، أكذب تحت استخبارات وأكذب رديئة جدا. تدخل العراق الآن كل موساد. الموساد الآن يعثو في العراق فسادا ولا يقتل إلا العلماء من العراقيين. مش علماء دين، أجهزوا عنده علم في ذرة في الن في, في الطاقة النووية في أي مجال تقع ذيك تجد علماء المسلمين ذبحوا في الشوارع بد بترجل جسد. ما بس القراص ولا عارض ذاته رسم وذاته دجسم منه ما تعرفه الرسول أني بعس لم أخذ بجميع وعلى حيطة دفّر الأبواب نحن والله أكلمكم لا عندنا حيطة ولا عندنا دين ربنا ينصرنا لي كذا وريني لا دين ينصرنا بي ولا الأسباب المادية بي. أخذنا بها أخذنا بشنو الأسباب المادية عملنا شنو الأمة الإسلامية ما في جيش إسلامي لحد يوم الديم المشترك في أمة متح... في أمة متحدة وفي الناتو ولا والنزيف الدأ حلف الناتو وفي القوات الأمم الإفريقية دايرين في السودان قوات الأمم الإسلامية تحفظ الأمن في دارفور وينو وريني في جيش إسلامي حس في جيش إسلامي وريني كل جيش إسلامي متوقع لنصرة بقعة من الأرض محصورة وضعه فيها الاستعمار يقول لك الجيش المصري للدفاع عن أرض مصر فقط زي ما قال الرئيس المصري الجيش السوداني للسودان فقط ما عندنا شغل بالناس التانيين. لما أمر لما الناس تتوقعوا من الجيش المصري تدخل في حرب لبنان هكذا قال الرؤساؤنا في العالم الإسلامي وين في جيش إسلامي حسن جيش إسلامي مشترك ما في في جيش من أي حاجة في جيش إفريقي مصر خاش فيه والسودان خاش فيه جيش إفريقي مع الناس فرق تر لكن ما في جيش إسلامي خالص ما في ولحهم له قائمة لأنهم مصدر الإزعاج والقلق ولأن الجيش الإسلامي إذا قام سينتصر لأنه سيقاتل من خلال عقيدة الجهاد وعقيدة الجهاد هي القوة التي لا تغلب والقنبلة التي لا تهزم وبالتالي إن من دروس بدر البليغة أخذ الحيطة والتقاء التذبير المادي مع التكوين الإيماني. الدرس الخامس من دروس غزوة بدر الكبرى التدخل التدخل الإلهي وما جعله الله إلا بشرة ولتطمئن به قلوبكم ومن نصر إلا من عند الله. هذا في بدر، قال النبي صلى الله عليه وسلم جاءني جبريل فقال لي كيف تعدون أهل بدر فيكم؟ الصحابة التلتمية وسبعة عشر الحضر وبدر ما في زول لحد يوم الدين بيحصلون ديل براون دب دة أم براها؟ قال هم عندنا خير الناس قال جبريل والملائكة التي شهدت بدرة خير الملائكة عند الله حتى الملائكة نزلوا أيها بدر الملائكة بتختلف عن بقيت الناس في صحيح مسلم رجل يتبع كافر ليقتله فسمع ضرب الصوت ويقول رجل على فرس يقول أقبل حيزوم فالتفت إليه فإذا برجل قد تعمم وهذا معنى أن الملائكة نزلت مسومين أي عندهم علامات وعلامات الملائكة أنهم نزلوا يلبسون العمائم الصفراء وقد أرخوا ذؤابتها على كتوفهم ولأن أول من فعل هذا في غزوة بدر الزبير بن العوام ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي الأسدية القرشي خرج إلى بدر فلبس عمامة صفراء وأرخى ذؤبتها بين كتفيه فنزلت الملائكة على هيئته دات الملائكة قاتل في بدر التدخل الإلهي فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى التدخل الإلهي لما حمد بسلم دخل خيمته وعريشه وخرج وحمل حزبة من الحصى في يده ورمى بها قريش جيش ألف نفر قال شاهد الوجوه ما من أحد منهم إلا وصله من هذا التراب شيء دعا النبي صلى الله عليه وسلم واستنزل نصر الله وجعل يدعو ربه يقول اللهم نصرك الذي وعدتني اللهم نصرك الذي أنجزني ما وعدتني اللهم انتهلت هذه العصابة لن تعبد بعدها في الأرض حتى جاء الصديق من ورائه يرفع له رداءه بعد أن سقط رداءه من كثرة التضرع ثم أخذته قفوة واستيقظ وقال له يا عبا بكر أبشر هذا جبريل على هذا جبريل على فرس أبلق على ثناياه النقع والغبار جبريل ذاته ينازل مش الملائكة بجبريل نزل جبريل قائد الملايكة يوم بدر النازل قال لك التل عجيب خلاص وبالتالي التدخل الإلهي في المعركة إنما كان لأسباب السالفة الذكري هو الدرس الخامس من دروس غزوة بدر أسأل الله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الشرك والمشركين وأن يحمي هذا الدين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 المواقف البطولية والمشاهد الإيمانية في الغزوة التضحية والبذل والعطاء في الغزوة آخر الدروس فائدة نقف مع المواقف البطولية يا سلام يا أخي والله يأتي معوذ ابن حارث الذي هو ابن عفراء يقول يا رسول الله مما يضحك الرب من العبد قال البخلي ربنا يضحك من العبد شنو؟ قال غمزه يديه غم غمسه يديه في العدو وحاسراً كان يلبس دروع فألقاها وغمس نفسه في العدو حاسرا حتى قتل من المواقف البطولية ما قاله عبد الرحمن بن عوف وهو بدري بدري شهيد غزوة بدر عبد الرحمن بن عوف يقول وأنا في الغزوة أرى رجلاني من الأنصار أو شاباني من الأنصار أو فتياني من الأنصار معاذ بن عمر بن الجموح الأنصاري ومعوذ بن أفراء يقولاني يا عم شوف صغار عمره 16 سنة يا عم أين أبو جهل أين أبو جهل قالوا ما تريدان منه قالوا سمعنا أنه كان يؤذي الله ورسوله نريد أن ننقم للرسول ننتقم للرسول قال استصغرتهما قلت ذلك أبو جهل وأبو جهل حوله كتيبة من الناس قال لك شايلين الرماح كأنها غابه لكن ما بيتخارجوا قتل يوم بدر سبعون وأسر سبعون سبعين أسروهم وسبعين ديال ماتوا رسمي أربعتاشر من الصناديد حملوا على الق... في القليل في البيل رماون النبي صلى الله عليه وسلم فيه وتكلم معهم وخاطب أهل القليل الجية فنتنا لكن سبحان الله الشباب دين شافوا أبو أبو جهل ذهبوا عليه معاذ قال أبو جهل أكبر منه ما قدر يعمل له حاجة قال ضربته في ساقه ضربه تحت في قراعه فأطنق أطنت ساقه اتقطعت فما شبهتها حين طاحت إلا كالنوى تطيح من تحت مرضختها قال الزولة لما نجي دقه بيد الفندق في حيات يتطير قال كراعه طارت زي حاجة دي كده زيل حاجة بدقه بيد الفندق وطارت قال فرآني ابنه عكرمة فحمل علي بالسيف ضربني في عاتقي فقطع يدي فصارت اليد معلقة إلا من قطعة لحم فلما أجهدتني وضعتها تحت قدمي وتمطيت عليها وقطعتها ثم سرسلت أقاتل ما ذو الحوادث دعمه ستة عشر سنة ستة عشر سنة بتجش الزمن ده وبيلعب سلكت ستة سنة والله أنا مشيت جامعة طبعا دخلوني من سنواتنا والله ليجيت ناس في الجامعة بيلعبوا سكوكية طلاب لكن كلهم قذرو كذي بس بلعبوا سكوكية جوا الجامعة ده طلاب جامعيين ده دخلوا خمسة سنة ولما مشى مرحلة أستفطس سنة من تامنا ثلاثة سنة في الثانوي لما اندخل الجامعة عمره ستة عشر سنة بلعب سكوكية جوا جامعة شوف الشباب وناس الشباب يضي يحسزول لما يسمع كلام زيده والله الزول يحتقر نفسه شديد ده شعب واحد ومعوذ أتم وقتله فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام كل يقول أنا قتلته فقال النبي عليه الصلاة والسلام أمسحتما سيوفكما قال لا, لا الحمد لله ده مسح لا ده مسح عايا في سيف معذ في سيف معوذ قال كلاكما قتله وقضى مكان كله بتمشي قضى بسلبه لمعاذ ومعوذ غير أن السلب كله أخذه معاذ لأن معوذ قد قتل في المعركة بعد قليل المواقف البطولية في المعركة عمير بن الحمام رضي الله تعالى عنه يقاتل وهو يحمل سيفه وعنده جراب يأكل منه في التمر والحديث في مسلم وسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما يقاتل ما من مسلم يقاتل اليوم مقبلا غير مدبر إلا وله الجنة قال ماذا قلت يا رسول الله بخن بخن الجنة قال بلى وكان يأكل في تمرة فنظر إلى نصف التمرة قال إنها لحياة طويلة حتى أكمل نصف التمرة فألقاها وأنشأ يقول شهر ركضا إلى الله بغير زاد إلا التقى وطلب المعادي والنصر في الله على الج في الله على الجهاد وكل زاد عرضة النفادي إلا التقى والبر والرشاد قاتل فقتل فقال صلى الله عليه وسلم بخن بخن عمير بن الحمام يكمل نصف التمرة في الجنة رمها قتلو دخلوا الجنة وجاؤوا للتم رجعتا قال ومن المشاهد البط المواقف البطولية وروائع الإيمان في غزوة بدر وفي وفي وفي, وفي خضم المعركة عكاشة ابن محسن الفزاري الأسد رضي الله عنه قاتل بسيف حتى انكسر السيف السيف انكسر أخذ النبي جزلة من حطب عود بتاع حطب أخذه النبي في يده وهزه فاستحال سيفا في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم شاء عود هزه كده سمى الصحابة سيف عكاشة العون سمى بالعون ولم يزت سيفا يقاتل به عكاشة حتى قتل شهيدا في حروب الردة في زمن أبي بكر في حرب اليمامة السيف ياهو السيف خشب شعلا هزاها بيقى السيف هذا نشي له السيف ومن روائع الإيمان ومشاهد البطولة في المعركة سواد بن غزية رضي الله عنه سوى النبي صلى الله عليه وسلم الصفوف وفي يده قدح فضرب به على بطن سواد أن استوي في الصف مع إخوانك قال أستفي كان مارد لبره شوية ضرب فطل وقال رجع قال سواد أوجعتني يا رسول الله قال له اقتد مني اقتص مني مشيل. اضرب مني زي ما ضربتك وحدة بين وحدة بالله يفزون المسؤول بيعمل كلام بيدا دنا بي الله غفر له يقول أنا ما قا ولا قصد ولا حاجة داير إذا عل جزع الداير يطرشك يطرشك داير يرضى يرضى أنا قصده أنا ما قصد ولا حاجة قال لقد أوجعتني جمن ارفع ثوبك فرفع النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه فانكب سواد على بطن النبي يقبلها ويبكي هو داير يمسك جسده بس داير يلمس النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حملك على هذا يا سوات قال إنا في قتال ولعلي أموت فأردت أن يكون آخر عهدي من الدنيا أن يمس جسد جسدك فدعاه له بخير ومن مشاهد الإيمان ومواقف البطولة في المعركة لما خرج شيبة وعطبة والوليد يريدون مبارزة وخرج إليه معاذ ومعوذ وعبد الله بن رواحة قالوا لا نريدكم نريد أكفاءنا من بني عمومتنا فأخرج النبي من بيت واحد حمزة وعبيدة بن الحارث بن عبد المطلب وعلي ابن عبي طالب ابن عبد المطلب وحمزة بن عبد المطلب قال أخرجوا إليهم فقتل علي الوليد وحمزة شيبة وكان عتبة وعبيدة تقدما في السن فاختلفت ضرباتهما فكر علي وحمزة على عدبة فزففا عليه بالسيف أي قتلاه ثم أخذا عبيدة وقد قتل أثر هذا الجرح ولكن عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب ابن عم رسول الله إن لم يكن له كثير ذكر في التاريخ غير أنه من الأوائد الذين أسلموا في يوم واحد مع أبي عبيدة بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف في مكة وكانوا ثمانية آنذاك كل القوى المسلمة ثمانية لما مات في غزوة بدر مات في الطريق وهم في طريق العودة إلى المدينة مات ورأسه فوق فخذ النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال اللهم إني عنه راض فرض عنه غزوة بدر على العموم لا تمل وقائعها جميلة وعبرها منتجددة ومغازيها عميقة وفوائدها كثيرة ومراميها تصل إلى كل الناس لمن أراد نصرا سواء كان حاكما أو محكوما أو أمة أو مجتمعا النصر يكون بفق هذه القواعد وفق هذه الأسس أسأل الله تعالى أن يعيد علينا ذكرى بدر والأمة الإسلامية ترفل في عافية وتنعم بالعز والتمكين والنصر على الأعداء اللهم يا مولانا ويا إلهنا ويا ربنا لا مولى لنا غيرك نعم المولى ونعم النصير اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أذل الشرك والمشركين اللهم من أراد بأمتنا سوءا اللهم فأرنا فيه يوما أسودا كيوم أبي جهل وأبي بن خلف وعقبة بن ربيعة وعقبة بن أبي معيط وسائر الكفار وفرعون يا رب العالمين اللهم كل إخوان المستضعفين في فلسطين وفي العراق وفي الشيشان وفي دارفور وفي السودان وفي كل مكان اللهم وحد كلمة المسلمين على الحق والدين اللهم وحد كلمة المسلمين على الحق والدين اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين اللهم أبرم لهذا السودان ولسائر بلاد المسلمين أمضى رجد يعز فيها أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر ويقام فيها ويقام فيه شرعك يا العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرة وأقم الصلاة.